111. الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا 119. يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين آدوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا 111. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه 112. يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا 113. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم 119. ورد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خذ ولهم في الآخرة عذاب عظيم